فجر وارمي بألسنة من لهبي واحرق حولك كل القطبي وارفع نسبك فوق الشهبي وقل الأقصى أمي وأبي يا شلال الدم الثائر فجر مكنون الطاقاتي واصنع فرسان الساحات يا بركان الغضب الثائر <تصفيق> wa wa ya burkan barakini fi dir kul ashra Bir